بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإي روايتين يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهوائهم وكل أمر مستقر وَلا قَد جَ أَهُم مَِ لَم ب إمَا فيِيهِ مُزدَجرَ حكممَم بَِغَة فَم تُغ النُذُر فَتََّعَهُم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 Fadعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء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 إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصبر ve nab'ehmu an al maqisme binhem kül şirbim muhtadır f na'dow sahbehm fta'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 سَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطِ إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ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 Bil saatu muvgedhüm ve saatu adha ve amr. İnna al mürremin fi zlalihi ve sger. Yüma yespabun fi nairi ala ujohiim zuk وَمَا